وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم ملفقى وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَ التَّزَا وَرُعْنُ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ قَرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَّةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِرُ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي احدا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 وَالْضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنعة الأولين إلا أن أو يأتيهم العذاب قبلا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ مِنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما